عليه وسلم ثم أما بعد أهلا بكم وسهلا في اللقاء الثالث في غير حياتك وأولا اعتذر لحضراتكم عن التأخير دوت لظروف خارج عن إرطي فسامحوني الحمد لله طبعا قبل ما نبدأ عايزين نرجع مراجعة سهلها جدا على اللي فات هو أحيانا كتير جدا لما بنحضر محاضرات تنمية بشرية بنخرج منها نقول احنا متسوطين جدا واحنا متسريحين قوي واحنا عندنا شجاعة وعندنا قوة وعندنا حاجات كتير جدا جدا جدا كويس طيب انت استفدت ايه طيب ايه الاستراتيجيات او الاليات اللي انت خرجت بيها علشان تمشي عليها طيب انت نويت تطبق ايه طيب انت شفت ايه في حياتك غلط عايز تصححه او ايه اللي صح عايز تخليه اصحه وتزود منه فلذلك هنراجع سريعا على الكلمات اللي احنا حذرنا منها او الامور اللي احنا حذرنا منها مرة اللي فاتنة اول حاجة قلنا التسويف والمماطلة وقلنا المماطلة دي في حق الغير اما التسويف في حق نفسك الامر الثاني الخوف السلبي ولكن فيه هناك خوف ايجابي وخوف سلبي الخوف السلبي اللي هو لما تخاف تعد لما تخاف بيبقى خوف مرضي تخاف من الشيء تبعد عنه وتهجره ويأتي لك هاجز حواليك من الأمر ده في بعبع بع. هتقرب منه هيعضك فتقوم قاعد مكانك متعملش أي حاجة يبقى أول حاجة الممطلة التسريف ثاني حاجة الخوف السلبي تبقى الخوف الإيجابي أه ولمن خاف ما قام ربه اللي خاصنا ربنا هيعمل أيه هيتقرب إلى الله تعالى بالطاعة هيتسعد عن المعاصي والسيئات فولمن خاف ما قام ربه جنة تام الحاجة الثالثة سريعا الشكوى والاعتراض وتكلمنا مفصلنا عن الشكوى هل الشكوى حقيقية ولا لا طب انت بأول حاجة انت بتشتكي ولا لا تاني حاجة هل الشكوى حقيقية ولا لا هل انت عندك حق في الشكوى دي ولا لا طب اللي انت له ده هل عنده القدر على الحل ولا لا يا ريت الكلام ده بألم وبأي كاتب لأن الأمور دي هتمسكها قدامك كده حضرتك أو حضرتك ونكتبها كده اللي عنده مماطلة وتسويف يحطها فرق قدامه استيك نوت صغير كده قدامه على الباب الغرفة ولا على المراية ولا على الحيطة خلاص ده أنا عندي مماطلة وتسويف بنسبة 50% بنسبة 30% بنسبة 20% بنسبة 10% الحمد لله انتهت طريقة معالجتها الخوف السلبي طب ايه أعراضه طب ايه أسبابه نبدأ نعالجه الشكوى والاعتراض في أسبابها؟ أبدأ أعليجها طب كنت قبل كده لما كانت بتجيلي مشكلة كنت برفع الشكوى مباشرة لا دلوقتي برفعها ومعها حل لا دلوقتي أنا أصلا أي شكوى بتجيلي أو أي مشكلة أنا عندي القدرة على حلها يبقى الأمر التالت إيه؟ الشكوى والاعتراض نحن نبتعد عنها تماما الأمر الرابع الكسل والفطور وقلنا أن الكسل للجوارح والأعضاء أما الفطور فهو فطور الروح وفطور القلب والأمر الآخر الذات المتدني ودور الضحية الذات المتدني اللي هو أصلاً صائت من جوا اللي هو خاوي من جوا اللي هو هو بيهد نفسه من جوا لو أنت أو انت من جوا قوية بالله سبحانه وتعالى ثم وثقة في نفسك ولو حواليك أعداء كتير جداً إن شاء الله سوف تهزيمهم بإذن الله أما الواحد أصلاً من جوا واقع ومستني حد يجي يأخذ بإيذن أبداً مش يحصل أساساً أنا فاشل أصلاً الناس الناس اللي بيقولوا أنا فاشل لأن خلاص هو حسن هو مش هيسعى يعمل أي شيء ما عندهش أي إحساس إنه هو يستطيع إنه يفعل شيء دور الضحية اللي هو دائماً بيشتكي إن هو يقول فلان السبب وفلان السبب والمدرّس زعيم السبب والدنيا هي السبب والدولة السبب والرئيس السبب والحكومة السبب ولا يلقي اللوم على نفسه أبداً الأمر اللي بعد كده قلنا اختلاق الأعذار وفي فرق يا جماعة ما بين العذر واختلاق العذر العذر عذر أكيد شيء عندك أكيد فعلا شيء قهري شيء قدري شيء كوني أما اختلاق الأعذر إنك عايز تختلق شيء لتبرر به لنفسك الخطأ وأخر شيء تكلمنا فيه قلنا اللي هو التسخط وعدم الرضا وعدم الرضا يعني تكلمنا هل ترضى هل أنت راضن عن الله أم هل أنت راضن عن قضاء الله او اعطاء الله لا نرضى ما يكون ارضانا عن اه ربنا لا يكون ارضانا عن الله تبارك وتعالى ده كان ملخص سريع للي قلناه المرة اللي فاتت ندخل سريعا في درس اليوم ان شاء الله اه وقفنا المرة جماعة ان احنا الحمد لله دخلنا الى الاسلام بدوني جهد مننا وبدون تعب ولا نصب ولا مشقة ولا أي شيء فنحمد الله تبارك وتعالى على ذلك وقلنا أساسا أننا إن شاء الله نقول دلوقتي نحن عايزين نتغير لي ولكن نشوف الأول جزاك الله كل خير كان الواجب كتابة نقاط القوة حد كتب أجماعة أنا كنت مستني أشوف مين اللي فاكر ومين اللي مش فاكر يعني الحمد لله تب حد تاني غير وقت لما كتب نقاط القوة نقاط القوة تعتف اي شيء سواء في تعامله مع الناس سواء في كتابة شعر سواء في كتابة نسر سواء في قراءة سواء حتى في ركوب عجل سواء حتى تعرف تعمل يعني طهي كويس سواء في دعوة الى الله في اي شيء مساعدة, مساعدة ثقراء المشي في قضاء حوائج الناس بش حد كتب نقاط القوة خالص تمام إن شاء الله نكتبها النهاردة بإذن الله لأن نقاط القوى دي يا جماعة أو الأمور اللي حضرتك أو اللي حضرتك حاسس بها في نفسك هي دي أساس البذرة بتاعت الثقة وأساس بذرة الانطلاق نحو النجاح أما واحد أصلا حاسس إنه هو مش قادر ما عندهش حاجة أساساً طب أنا عندي أساساً مناسق في نفسك بكتبها. أنا وصل أكتبها ليه هتزيد أكتر؟ لما تكتبها هتزيد اكتر ثقتك في نفسك وشكرك لنعمة ربنا تبارك وتعالى فلو شكرت نعمة ربنا عليك وقديت حقها ولئن شكرتم لا ازيدنكم فكل ما هي قدامك تشكر ربنا اكتر فربنا هيزيدك فبعض الامور كده احنا كعرب كمسلمين بعيد جدا جدا جدا جدا عن الاعمال اللي هي البحثية لدرجة ان الكيان الصهيوني فايل بتنفق على البحوث التطبيقية ما يعادل 20 ضعف ما تنفقه الدول العربية مجتمعا 20 ضعف ما تنفقه الدول العربية مجتمعا في حين ان حصت الدول العربية مجتمعة من المقالات المنشورة في الصحف العالمية المقالات العلمية المنشورة في الصحف العالمية الدول العربية كلها يدوبك واحد في المائل المانيا وحدها المقال بتاعتها تزيد عن سبع في المائل تاب الاختراع في سنة الفين واحد تم تسجيل سبعين براءة اختراع في الوطن العربي الدول العربية كلها تاب نبص هذا على كين الصهيون اسرائيل اللي هي اصلا اربع خمسة مليون ممكن تكون محافظة الدقالية اكبر منها سجلت ألف واحد وثلاثين براءة اختراع. اليابان سجلت خمسة وثلاثين ألف براءة اختراع. أمريكا تسعة وتسعين ألف براءة اختراع. ألمانيا اتناشر ألف. تايوان ستة وخمسمائة. وإحنا في الدول العربية مجتمع سبعين براءة اختراع. احنا بنقول لك هذا كله عشان نعرف أدى إيه المجتمع حوالينا متقدم جدا جدا جدا وإحنا بنجري علشان ندخل في ركاب هذه الأمور. طيب ندخل شوي بعى على موضوع الأموال اللي بتنفق على الكنائس أو الأموال اللي بتنفق على الوقف والدعوات النصرانية. داخل السنة والكنيسة إنجلترا 257 مليون جنيه إسترليني وأمريكا خصصت. المنظمات اللي فيها خصصت فلوس للتنصير اكتر من مليار وسبعمائة مليون الكلام ده كله بنقوله لان نعرف ان المسلمين بعددهم ده كله والامور اللي هم فيها العدد البشري العدد البشري ده كله ولكن مفيش فلكن نستطيع ان احنا الام نستطيع مفيش حد يقوم الا القادة اللي هم فعلا قادرين على تغيير أنفسهم ويستطيع إن هو يغير اللحظة. معذرة يا جماعه حصل بس انقطاع مفاجئ في الكهرباء رجع ثاني في انا كنت اخر حاجة كنت بتكلم مع حضراتكم فيها مش عارف انتوا سمعتوني ولا لا كنا طلبنا ان كل واحد يكتب هو لي عايز يتغير او التغيير ده هيكون له اثر ايه في حياته سواء على المستوى الشخصي او على المستوى الاثري او المجتمعي او الامة في كل حد يشارك ولو برقم واحد يعني بمثال واحد او بسبب واحد او بهدف واحد يريده من التغيير له. يعني لما هو يستطيع نوعه يتغير الى الافضل يكون عنده مقومات هذا التغيير يستطيع نويه اثر في اللي حواليه ليه عشان حل امي من صلاح طبعا حل الام عشان ينصالح لابد ان انا انصالح يكون الصلاح يعني متسلسل انا اللي حواليا البيت أخرج أجهال صالحة ينتشروا إن شاء الله تنصلحها للأم ما الذي نريده من صناعة التغيير ليه عايزين نتغير ليه عايزين نغير حياتنا ليه عايزين نتعلم أسس جديدة للتغيير ليه عايزين نكون مؤثرين ليه وممتاز جدا، يعني هو في النهاية الله كل خير، ان الامر كله التغيير في النهاية يهدف الى ان انا اضع بصمة في الحياة ان انا اشارك في التغيير ان انا استخدم هذا التغيير في وضع بصمة على الناس اللي حواليا. وإن إذا كل خير إن أهل بطل يتفنلون في بطلهم عندهم القوة يا أخي القوة البيانية في إيصال البطل بتاعهم أمم إحنا معنا الحق ولكن لا نستطيع النصر تب هنقول نقاط سريعة مع بعض يريد نكتبها الرجاء يا جماعة إن شاء الله هذا الدرس او هذه هي الدورة فيها إفادة كبيرة جدا ليه قبل حضراتكم ولكن بشرط نحن نسجل الأمور دي كلها مش ان إحنا نكون خارجين مبسوطين وفرحانين وحاسين ان في كلام كويس او تقال ولكن نقيد اول شيء ان نحن يكون لنا دور ريادي في هذه الحياة ان نحن ما نكونش صفر على الشمال ان يكون لنا دور ريادي في هذه الحياة لما يكون لك دور ريادي تشعر بنفسك تشعر ان لك قيمة فلما الإنسان يشعر أنه قيمة يستطيع دائما أنه يتزود للانطلاق إلى الأمام. ده رقم واحد. رقم اثنين أن تكون فاعلا في حرقة الحياة وقيادة المستقبل. المستقبل طبعا في ثلاث أزمنا تعرفنا في زمن ماضي وزمن حاضر وزمن إيه؟ زمن مستقبل. صح؟ ولا في حد عنده رأي ثاني؟ ماضي وحاضر ومستقبل. ولكن أنت لا تملك إلا زمن واحد هو الحاضر لو عشت في الماضي هتعيش فيه بثوقاته أو المحاسن بتاعتي هتعيش فيه لو هتعيش في المستقبل هتعيش في أحلام وأوهام أما لو عشت الحاضر بتاعك هتستطيع انك تصلح أو تحسن من الأشياء اللي في الخاطئة في الماضي وتستطيع انك ترسم مستقبلك بإذن الله كما تحب إن شاء الله فلا بد أن تكون فاعدا في حركة الحياة وقيادة المستقبل الأمر الثالث أن تكون شيئا نافعا في دنيا الناس مش التغيير بس يا جماعة للدعوة لا إن إحنا كمان نكون نؤثر في دنيا الناس نحن نساعدهم في دنياهم ده كله بالنسبة لنا إحنا دعوة يعني أنا بساعد حد تقرب إن الله تبارك وتعالى ولكن هو يظن أن أنا بسعد إن هو تقضيط مصالح دنيوية لي فلما أنا أجري في قضاء حوائج الناس لك أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى ولكن وفي الدنيا لك منزل في قلوب الناس فلما بعدها تيجي تدعو الله تبارك وتعالى بعد أن يعني أعطيتهم لأن أسعى في حاجة أخي ذاكم الله كل خير فسعي في قضاء حوائج الناس له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى وقبل ذلك في قلوب الناس في الدنيا الأمر الرابع أن تضيف شيئا حديثا إلى هذه الحياة إذ من لم يزد من لم يزد يزد شيئا في الدنيا فهو زائد عليه لو أنت ما أضفتش حاجة في الدنيا فانت حضرتك زائد عليه دايما كانوا بيقولوا حاجة واحد واقف محلك سر يعني لا يتقدم ولا يتأخر انتم متوافقين او موافقين لهذا المثال مين اللي مع المثال ده اللي هو اللي واقف محله سر لا يتقدم ولا يتأخر يعني انت مش معه ليه مش معه جزاكم الله كل خير ربنا يبارك في حضرتك وقت لان دلوقتي الانسان الذي لم يتقدم المجتمع كله بيتقدم من حوالينا فاذا لم تتقدم انت فانت مش واقف مكانك ابدا انت بترجع الوراء لان كله بيطلع قدام فمجرد وقوفك ده لوحده رجوع الى الخلف فلا بد اخوه واخوات ان احنا كل يوم نحنا نكون دايما بنزيد في امور حياتنا نحن أيضا نكون رقم صعب لا يستهان به. كل ما تكون قوي، كل ما يكون عندك استراتيجيات وأليات وأمور قيادية وأمور إدارية وحنكة في التعامل مع الناس، مش هتكون مسلم ضعيف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، من المؤمن ضعيف، وكلهما خير. الاتنين خيرين، الاتنين فهما فيهم خير، ولكن انك تكون قوي بحجتك قوي بردتك قوي بتأثيرك في الناس معك الحق وتستطيع ان تؤثر في الناس في ممكن واحد يعني بعض المشايخ شيخ حسن ربنا يبارك فيه والشيخ العريفي كلمتهم بتخلع الكلوب عندهم ربنا يبارك فيهم وربنا ملكة القاء وتأثير قوي جدا جدا جدا طب هو اللي هم بيعملوا ده ده في طريق عندهم ممكن هل ممكن نتعلمه؟ كتير جدا جدا جدا مننا بتعلمه ان هي أسس واليات معينة ممكن ان احنا نستخدمها مش لازم نستخدمها عشان منابر لا دعوة فردية او اي امر كان في اي مجال كان انك تكون قائد مؤثر لك دور بارز في الحياة أن تترك بصمتك في هذا الكون وأن تخلف لك أثراً وذكراً عطراً يا الله الله يرحمه فلان كان بيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل الله يرحمه فلان تكن من تأثير الله يرحمه فلان مات وترك لنا هذا الصرح أو هذا الكيان أو الدعوة دي أو المجموعة دي أو الكتب دي فلا بد إن إحنا نترك أثر في الحياة دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وسواني فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني جزاكم الله كل خير أن, الأخ اللي كاتب إن الشيخ محمد حسان استفاد في مدى الجامعية حول مخاطبة الجماهير أساس مخاطبة الجماهير فن الاتصال فن المهارات فن الاتصال مهارات الإقناع والتأثير مهارات العرض والتقديم مهارات فن إدارة الحوار حل المشكلات واتخاذ القرار مهارات التفاوض الأمور دي كلها يا جماعة لابد إن إحنا حتى لو مكنش ملمين بشيء منها إلى النهاية نكون عندنا معلومة عامة عن كل هذه الأمور. الأمر السابع استجابة لدعاء المؤمنين الذي قال الله فيهم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمين. الأمر الثامن القيادة أن تكون قائدا فذا تقود الآخرين. تقود الآخرين يعني تؤثر فيهم وتكون لهم إماما في الخير على طريق الهدى. تأسيا بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. فقد كان سيدنا إبراهيم عليه السلام قائدا فاذاً ومعلم حنيفاً لابد أن نحن تبقناها مش قائدة هل في قيادة نسائية؟ أيها في قيادة نسائية المرأة ممكن تكون قائدة قائدة بأسلوبها بخنكتها بعقلها بحسن تصرفها في الأمور باستطاعتها على إدارة الأحداث أنها تكون نكون فاعلين من نكون شيء إحنا رد فعل الأمة الإسلامية كلها دلوقتي يا جماعة عايشين في رد الفعل لا عايزين نتحول بإذن الله نكون نوايا نحن نكون إحنا الفاعلين لنا دور مؤثر ومحركين للأحداث الصحابيات كمثال جزاك الله خيرا فقال الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ففي أربع حاجات أصدهم أربع حاجات هنكتبهم في الوصف ربنا وصفه إيه كان أمة فلما كان أمة ربنا تعالى أنعم عليه أنه اجتباه وصفاه للنبوة والرسالة أو وصف كان أمة فربنا أنا علي أن عليه بالاجتباء أنه اشتباه واصطفاه للنبوة والرسالة الأمر الثاني أو الوصف الثاني أنه كان قانتا لله فلما كان قانتا لله ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى هداه إلى صراط مستقيم الأمر الثالث أنه كان حنيفا غير مشرك بالله كان حنيفا غير مشرك بالله كان موحدا لله تبارك وتعالى الوصف الرابع أنه كان شاكرا لأنعم كان شاكرا لأنعم الله تبارك وتعالى فلما كان شاكرا لأنعم الله أنعم الله تبارك وتعالى عليه قال وآتيناه في الدنيا حسنة لنكن قانتين لله تبارك وتعالى ولنوحد الله تبارك وتعالى ولنشكره دائما على أنعمه طب أنعم ربنا علينا الأول احنا عارفينها ولا لا يعني احنا عارفين نعم ربنا علينا ولا نعم ربنا علينا اللي احنا كنا طردناه المرة اللي فاتت انك تكتب نقاط قوتك احنا ربنا سبحانه وتعالى اعطى لكل واحد مننا امور متساوية عينين انف اذن قلب كبد رجلين عقل شعر اذن ولكن انت او انت ايه النعم الزيادة اللي ربنا سبحانه وتعالى انا عامها عليك ايه الامور اللي انت او انت متميزة فيها عن غيرك او عن غيرك ايه الامور لو استطعت انك تحدد نقاط قوتك تستطيع انك تحدد المجال اللي انت هتمشي فيه او الجزء اللي انت هتنطلق فيه فلا بد ان نعلم ذلك تمام العلم كان في اخ سأل ان هو كان امه فالامه هو الامام الذي يقتدى به كيف أحددها؟ حضرت كل واحد منا عارف مثلا في حد هنضرب أمثلة سريعا واحد بيعرف يكتب الشعر، فيستطيع إن هو نكتب هذا الشعر نوظفه في خدمة الإسلام. واحد يستطيع إن هو طريق وعنده لباقة وفصاحة وبيان، فنستطيع إن هو يتكلم في الخطابة مثلا أو إلقاء البيانات للناس. واحد عنده قوة تأثير وعنده قدرة فن قصصية يستطيع إن هو يؤثر في الناس. واحد تاني عنده قيادة وحسن تصرف في الأمور واحد ثالث عنده إداريات كويسة نقدر نستخدمه في الأمور الإدارية واحد آخر مبدع أفكار يستطيع اللي هو يستخرج أفكار كتير جدا في من حاجة نستطيع إن إحنا وننفذها ففي ناس بتفكر كويس قوي بس ما يقدر ينفذه فدلوقتي قوته إنه يفكر مطلوبش منه كمؤسسة في في مؤسسة وينفذ لا دا لي أفكاره ابتدع أفكار جديدة وابتكر أفكار جديد مجموعة أخرى أعدى تنفذ واحد تاني بينزع على الأرض الواقع واحد رابع بيكتب واحد خامس بيتكلم فكل واحد عنده نقاط قوة واحد بيعرف يعود على الكمبيوتر خمس ست سبعة ساعات في اليوم واحد هويته الكتابة واحد هويته كتابة الشعر كتابة النثر كل واحد بيلاقي نفسه في حاجة يا إخوة. للاقي نفسه في حتة معينة كده هو عرفها فلابد انك تعرفها كتابة ليس فقط انك تعرفها كده في ذهنك وخلاص إذن السؤال لماذا قررت أن أغير حياتي ولماذا أرغب في التأثير بنفسي والآخرين نحن اتتسقنا لقيادة الأمة لابد أن احنا نقود نفسنا الأول و نؤثر في نفسنا اولا ثم نؤثر في الآخرين هناخد مجموعة بسيطة إن شاء الله ونكمل في المرة القادمة أول شيء استجابة لأمر الله هو ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نحن نتغير أو نؤثر في أنفسنا نسمع كلام ربنا تبارك وتعالى هو الذي يدعونا أن نكون شعالة على غيرنا وأمرنا بالعمل والاجتهاد حيث يقول ربنا تبارك وتعالى وقل اعملوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الأمر الأول الأمر الثاني أن المسلم المؤثر أعظم درجة وأرفع قدرة زاي لأن المسلم المؤثر اللي يستطيع يؤثر في الناس لو كان مخلص لله تبارك وتعالى أعظم وأجل درجة من اللي هو اكتفب نفسه واشتغل بعباته وملتفتش الى غيره ففي اعمال يتعدى نفعها للفرد فقط وفي اعمال يتعدى نفعها الى المجموع والاعمال اللي احنا بيتعدى نفعها الى المجموع افضل بكتير جدا من الواحد قاعد في المسجد يعني واحد قاعد في المسجد يصلي ولا في حد تاني ام يدعو الى, يدعو إلى الله تبارك وتعالى او حد نزل في جمعية خيرية من الذي الذين يقومون بأعمال تتعدى نفعها إلى المجموع هذا أفضل وسئل أحدهم يقول اسم إبراهيم ابن سعيد الجهري يقول خلت لأبي أسامة أيهما أفضل الفضيل بن عياض أم أبو إسحاق الفذاري قال كان فضيل رجل نفسه وكان أبو إسحاق رجل عامة يعني انك تكون مؤثر في العامة افضل من انك تكون مؤثر في نفسك طب اصلا في ناس مننا كثير جدا بيتحاشى التعامل مع ناس ليه؟ لانه ما بيعرفش يتعامل معهم لانه مش قادر يفهم اشخاص الناس لانه مش عارف النطهم. مش عارف ده احب يتحب ينفع يتعامل ازاي وده يحب إن هو يتعامل ازاي مش عارف افرق بين معاملة المدير والصديق في العمل ولا اقل منه كل واحد له اسس معينة وكل واحد له نمط شخصية معين لابد ان انا اتعامل به بالنمط بتاعه وبالاسلوب اللي هو اقرب الى قلبه عشان اكتسب حبه عشان اصل في النهاية اللي انا عايز اوصله رسالة وهدف معين مين الافضل؟ الواحد اللي قاعد بيعتكف وعاية المسجد ولا واحد بيتكلم في أهل البدع ويعلم الناس دينهم طبعا من يعلم الناس دينهم ولكن علشان أقدر أتكلم ودعو غيري لابد أننا يكون عندي مهارات فن التواصل مهارات الإقناع والتأثير وذي إن شاء الله هنأخذ جزء منها كبير في خلال دورتنا وير حياتك الأمر الثالث لعمارة الدنيا بما هو خير لها فلما ناس صالحين يقود الأمة إلى الصلاح يخرجوها من الغناس الأمة فيها في الملذات والشهوات ده فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا داود عليه السلام يا داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فإذا كان هذا الأمر لسيدنا داود فالأولى إننا نلتزم بهذا الأمر فنختم النهاردة بقصة وإن شاء الله نكمل المرة الجاي. وعبد القصة نقول إن درك مربع اللي هو تحقيق الذات والنجاح في الحياة هقولهم سريعا مرة تانية عشر لنهم كانش في حد كتب استجابة لأمر الله تبارك وتعالى السؤال لماذا قررت أن أغير حياتي ولماذا أرغب في التأثير بنفسي والآخرين أولا استجابة لأمر الله ثانيا أن المسلم المؤثر أعظم درجة وأرفع قدرا عند الله الأمر الثالث لعمارة الدنيا بما هو خير لها الأمر الرابع لتحقيق الذات والنجاح في الحياة وده أصلا طبيعة عندنا ده احتياج جوانا كل واحد مننا عايز يشعر بنفسه عايز يشعر بذاته عايز يكون شيء له قيمة ووزن بين الناس ولكن في فرق كبير بين ان هذه القيمة والوزن يكون على وفق ما يحبه الله ويرضاه ووفق ما ينفع البشر ويحقق لهم خير الدنيا والآخرة وإن هو يكون في نحية تانية فاذا كان فيما يرضي الله تبارك وتعالى هذا التقدير أو القيمة أو الوزن أو تحقيق الذات تقدير الذات ويكون تحقيق ذاتك لترضي ربك وتنفع أمتك فنفيش تعارض أبدا بين إنك أو, أو إنك تكون نجحة في الدنيا ونجحة في الآخر أو إن حضرتك تكون ناجح في الدنيا كدكتور كطبيب كمهندس كمعلم كرجل أعمال كتاجر كأي شيء، كأي صنع وفي نفس الوقت نحن نكون نجحين في الأخرة فالنجاح في الدنيا هو الذي وصلنا إلى النجاح في الأخرة وربعاتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسن، بل يا إخوة الواجب علينا الجميع بين الاثنين نحن نكون ناجحين في الدنيا نكون قدوة نكون مثل يعني دلوقتي يقول لك إدعاية فلان ما كانوا يسألوا مثلا عن الدعاء ده مين؟ ده الشيخ فلان خريج هندفع الشيخ فلان خريج ألسون، الشيخ فلان خريج تربية الشيخ فلان خريج إعلام فهو الشيخ أصلا مع كله عالية ونموذج يحتذه به وناجح في دنيته وفي نفس الوقت ناجح في تقديم في أو في البذل لدين الله تبارك وتعالى فلابد أن إحنا نكون قدوات للآخرين وكان النبي صلى الله عليه يجمع بين الدنيا ولا في دعائه فيقول اللهم أصلح لي ديني ألا هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشا قصة أول ما هنقول قصة سريعة كده وإن شاء الله ننهي بها الدرس طبعا كلكم عارفين أحد إن كان في حد اسمه الحاجب المنصور كان من أكبر الخلفاء في الدولة الأندروسية طب اسمه أصلا كان محمد ابن عامر نركز معنا مع بعض في القصة الجميلة دي محمد ابن عامر ده كان عايش مع اثنين من الحمارين الحمارين دول يعني الناس عندهم حمار حمارين وكانت تعتبر ان هي من ادنى المهن في الوقت ده فهو صهران مرة معاهم بالليل بيقول لهم انا لو بقيت خليفة تطلبوا مني ايه واحد عارف هدفه كويس محدد هو عايز إيه كويس قوي ومتحك معه فهم هم مضحكين وسكتهم فقالهوا من سكتتوا ليه انتوا عايزين سكتين ليه انا فعلا جد يعني لو انا بقيت خليفة انتوا عايزين مني ايه فقاله يعني من حمر لخليفة هي عمل حاج في ايه ما تعقل شوية فا اصر ان هو كل واحد منهم يقول ان هو عايز بقيت واحد منهم قال له يا محمد لو بقيت خليفة أنا عايز أصر منيف أصر ضخم قال له بس وإيه كمان قال له لأ وعايز حدائق غناء قال له إيه ثمان قال له عايز خيول أصيلة وجواري حسان بس لا ومئة ألف دينار ذهب ستبت بالكم واحد دلوقتي همته أنه هو يكون خليفة واحد تاني إيه المشكلة يعني هخسر إيه هو بقى خليفة أنه أطلب من الأمور دي كلها فكان أيضا عنده هم عالية ولكن ما كانتش بعلو همته الاول الثالث بقى قاعد بقى له من الناس اللي كلهم في حياتك يا عم انت على جنب انت مش واخد بالك من نفسك ولا ايه انت مفيش حد عملها قبل كده انت اصلا فاشل فيش حد ناجح كده كده الامه دي اصلا خلاص ما لها امه المصدقين دول ف... برضه دحكة السخرية اللي كلنا بنسمعها <تصفيق> لو بقيت خليفة حطني على حمار وخليهم يلفوا بي الشوارع ويقولوا دجال ومختال واي حد يتعامل معي حطوه في السجن الاخت اللي بتقول بيفكروني مجانين دايما كانوا بيقولوا على كل العلماء أينشتين وغيره أدسون وغيره كلهم كانوا بيضوا عليهم مجنين يوم من الناس يقولوا على حد مجنون ولكن الحد ده يكون متأكد انه هو ماشي في طريق الله يعرف انه هو نجح فتشرف بانهم شايفينك مجنون ليه؟ لانهم اصلا عقلهم ده احمد ربنا على كده عقلهم لسه ما وصلش للدرجة الكبيرة قوي اللي عقلك وصلها بفضل الله تبارك وتعالى فاحمد ربنا تبارك وتعالى احمد ربنا احمد ربنا سبحانه على على انه رزقت هذه الفهم هذا الفهم وحرمهم منه ولكن ان يكون هذا الامر في طريق الله تبارك وتعالى فالحمد لله على نعمة العقل فقال له خلاص انت لو بيشت خليفة عم الحج حطيه على احمره خليهم يلفه بيها في الشارع قال له ماشي فهو فكر انا دلوقتي عمري ما هبقى خليفة فما فكرش ان هو يبقى خليفة لا فكر ان هو ازاي يصل لهذا الطريق قال ان انا عشان ابقى خليفة اللي هيخليني اوصل اتدرج في السلك ده مثلا بعد عشرة سنين او بعد خمانشرة سنة ان انا ادخل سلك الشرطة فدخل سلك الشرطة شوية شوية بدأ يقوي نفسه بدأ يتعامل كويس بدأ يكون كفء في مكان لغاية ما بقى رئيس قسم الشرطة رئيس الشرطة قرطبة مدينة قرطبة فمات الخليفة وهشان المؤيد بالله اخذ الخلافة وكان عمره عشر سنين طب نعمل ايه مش عايزين نخلي حد دولي عليه عشان ما يخلش منه الخلافة طب نعمل ايه نخلي في ثلاثة مسؤولين: واحد اسمه الوزير وواحد وزير واحد رئيس الجيش واحد رئيس الشرطة رئيس الشرطة كان محمد ابن عاني المهم احنا دي الضوء واخدين بالك يا جماعة خلي بالك كويس قوي الراجل ده فكر انه يبقى خليفة الطريق بتاعه أنه يبقى شرطي عادي خالص بقى شرطي شوية شوية تدرك في السلك الشرطي يعني ايه؟ يعني كان رجل كفاءة يعني ايه؟ يعني كان قائد يعني ايه؟ يعني كان يستطيع إن هو يفعل أي شيء من أجل الوصول لهذا المنصب بكفاءة وصل أنه يبقى رئيس الشرطة وبعد ما بقى إن هو رئيس الشرطة بقى هو ورئيس الجيش والوزير وزير ثلاثة الثلاثة مع بعض فاستطاع ان هو بذكائه بقيادته وتاثيره على اللي حواليه ازال الاثنين الثنين وبقى هو الوحده اللي موجود وسمى نفسه امير المؤمنين ما قدرش يسمى نفسه امير المؤمنين فقال ايه الحاجب المنصور بس لا منع اي حد يدخل على امير المؤمنين الا باذنه ومنع امير المؤمنين ان هو يخرج برا ووصل في عهده فتحات رهيبة جدا جدا جدا جدا حتى قال ان هو لم يصل اي حاكم من حكام الاندلس الى مثل هذه الفتوحات بعد عمر طويل كده وهو قاعد افتقر الاثنين اللي كانوا معاه من زمان اول الاثنين الحمرين دول فامر تحتوهم وتعالوا فجوا راحوا لقوهم في نفس المكان خلي بالك خلي بالك لو ما حققتيش كتابة الاهداف لو مش عارف انت عايز ايه لو مش فاهم انت عايز ايه بالضبط هتفضل مكانك الدنيا كلها تتغير من حوالينا ده بقى الشرطة رئيس الشرطة بقى مسؤول هو وثلاثة بقى مسؤول لوحده بقى حاجب بقى خليفة ده كله ولسه اتنين تنين قاعدين حمارين زي ما هم خلي بالكم النقطة دي او مش عايزين نقرأ القصة لانها قصة لا نستخرج منها لعبرة فلقهم في نفس المكان وبشتهدوا نفس الشر فلما راحوا له قال لهم انتوا فاكريني قالوا له اه فاكرينك بس كنا خايفين لانت اللي تنسانا فكان طبعا قاعد ما بين الوزراء والحشية بتاعتي فحكا لهم القصة فسأل اولاني قالوا انت طلبت ايه قالوا طلبت واحد اثنين ثلاثة اربعة اللي طلب الاصر والجباري الحسان والخيول والمئة الف درهم امور كتير دي فقالوا ادوله اعطوه اعطوه اعطوه كل ما طلب وقالوا له قال لهم كمان ايه اعطوه راتب ثابت ويدخل عليه دون اذن هو الراجل ده شجع الخليفة في اول حياته ولا ما هو شجعه الطريقة غير مباشرة شجعه الطريقة غير مباشرة يعني هو بيقول له وانا بقيت كذا قال له اديني كذا فهو لمجرد ان هو وفقه في حلمه فلما حد يصدقك جزاكم الله خيرا لما حد يصدقك في حلمك لما حد يقف معاك او يحلم نفس الحلم بتاعك او نفس هدفك حتى ولم لو, يعني لو لم يقدم لك اي شيء فده بيكون عامل ايجابي بخلاف البقيين الثانيين الوحشين دول المثبتين دول قال له خلاص يا عم هتاخد كل اللي انت طلبته وكمان تخش علي بدون اذن تمام الثاني بقى قال له انت عايز ايه قال له خلاص يا امير المؤمنين ان كانت قضية خلصت يعني قال له لا لن تنته كل ماذا طلبت؟ انت كنت عايز ايه قال له كنت عايز يعيش من ملح <تصفيق> قال له لا انت كنت عايزي هيعمل أي ايه؟ قال له اكنت طلط انك تحطني على احمر ووجهي للخلف وللاخر قال لهم خلاص اعطوهما طلب حتى يعرف ان الله على كل شيء قدير انتهت القصة نعم يا اختي الكريمة هو صدق ان هو يكون حاجة هو ما صدقش وقعد هو ما صدقش وقعد وحلم وقعد في البيت ابدا هو اشتغل وتعب وتبهدل وبدأ السلم من الصفر إنه يبقى شرطه صغير ممكن يبقى عسكري شوية شوية يبقى ملازم شوية شوية يبقى لواء شوية, شوية يبقى فريق شوية شوية يبقى مشير شوية شوية يبقى رئيس الدولة خلصت يعني موجودة واحنا شايفينها قدامنا فا فأي حاجة ممكن إن شاء الله لذلك الأهداف فعلا ما تقولش أهدافك إلا لمن يحبك واللي أنت عارف إنه هو هيشجعك فإلى هنا إن شاء الله هنتوقف في درس اليوم والمرة القادمة إن شاء الله هنكمل وبعد كذا نكمل هذه الأمور لماذا نريد التغيير لماذا قررنا التغيير لماذا نريد التأثير في أنفسنا في الآخرين ثم ندخل على القواعد السبع للتغيير جزاكم الله عني كل خير وبارك الله فيكم وإذا بقول لكم دايما يعني اللي استفاد حاجة يدعي لي واللي ما استفادش برضو يدعي لي ربنا يحفظكم ويرفع قدركم وينفع بيكم يزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته